يا دنيا قربي صوبي وناحي يا دنيا قربي صوبي وناحي وناحي بكي نسر السمع علي وناحي يا دنيا قرب بي صوبي وانا حي بكين نسر السما علي وانا والله ولي في ولي في الماب يجيني ولي في الماب يجيني وناحي شولي في <تصفيق> عند هيل التراه يا ما بدري, ما بدري ليش خلاني عدوني أتو عزيارتي حتى يعدوني ولا بعض الناس في الماضي. عدوني أجع زيارة حتى يعدوني من باريس من باريس لبلادي عدوني عدوني عدوني أنا بشفى إذا شميت الترايين أب فرنسا عدوني أنا بشفاء بشم تراي. الوطن أطفال الوطن باتغاوى باسمهم أطفال الوطن باتغاوى باسمهم نشام وتريش فيني باسمهم إذا الأعداء إذا الأعداء غدروني إذا الأعداء غدروني بسمهم لومي على أهلي والقرائي إذا الأعداء غدروني بسمهم لومي بعض حكام العراه يا إياب نلومي لومي أنا لومي على ولي في الهجر ودوجرحي بالقلب كنزاد ود أماني أماني أمان بغربتي لو مت والد التعازل كل ثائر بالعرية. جروحي بدمي جروحي بدمي دوماً مهم لاي كأن إخوان بالقربا ما هم لاي ما هم لاي Siji sijiin boood bod waxsarar. يا ربي مهمل لاي مهمل لاي مثل سكوت حكام العراه يا اي يا فلسطين الحزيني ما تخلى <متحدث> ياسر عن حقوقه ما تخلى <متحدث> يا شعب بعهد ياسر يا شعب بعهد ياسر ما إلا أماني توفي عهد بالترائية أخلف الطيارتك أسود علمها، لف الطيارتك أسود علمها، ولفلسطين ما أعطت علمها. يا وليل قدس مجروح قدس مجروح القدس مجروح حب نادي القدس مجروح حب نادي على امها على امها على امها العروب وما حدا لب الجوايب